فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُعَمِّدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَن تُمُّوا إِلَىٰ يَوْمَ إِلَيْهِمْ فَلَنَا تَيَمَّنُهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 قَالَ الذي عَانَدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَا شَكرَ فَإِ ماَا يَشْكُرُ لَِفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِن رَبّ غَنِي كَرم قَالَ نَكِرُ لهَاعَرشَهَا نَظر أَتَهتَد أَمْ تَكُ مِنَ الَّينَ لا يَهْتَدُون.